يَقُومُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْنَا وَبِالتَّنوِيرِ الْمَوْرُودِ أُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَرِفِ ذُلِّ مَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَن قصه عليك منها قائم وحطيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنث عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تسبيب وكذالك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَّهُمُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّحْدُودٍ يَوْمَ يَئِسُ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمُسْعَدٌ